لا إله إلا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله موات. بل أحياء. بل أحياء. ولكن لا تشعرون. ولا نبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لله إن لله وإنا إليه راجعون وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة